وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرقنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرقنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عيونهم في غطاء، إن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، أفحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إن. لدنى جهنم للكافرين نزلا قل هل نلبيكم بلخسرنا أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلا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 الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه،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 وذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن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 يُحَاء إلَيَّ أَنَّمَا إلَهُ كُمُوهُ إلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه